فَقُلْ نَظْرِبُهُ بِبعَعضِهَا كَذَلِكَ يُحي اللَّهُ المَوْتَ وَيُركُمُ آياتاتِهِ لَعََّكُم تَعقِلون ثمَُّ قَسَدْ قُلوبُكُمُ مِنْ بعد ذَلِكَ فَهكَ الْحِجََةِ أَوْ أَشَدُّ قَصوهَا وَإَِّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَماَا يَيتَفَجرُ مِنْههُ الأنهَا